وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَلَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلَ فَرَائِتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَ رَى دَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍ هَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ إِنَ رَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ